هل انت متكبر هل انت متواضع هل انت متواضع بطبيعتك ام متكلف هل الكبر زرة وزرعة ونبدة في قلبك وقف نفسك ونبدأ يا اخوة من الليلة, من الليلة نفتحل التواضع، نتواضع، نبينه، نظهر.